يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تاتي هم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا كل انتظروا انا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء الى اخر الايات لما بين الحق سبحانه وتعالى في اول الايات دلائل التوحيد وبين كذلك ادله الرساله وأدلة البعث والنصور بأدلة كافية شافية فجاء هذا القرآن مبينا لهذه الأدلة حاملة للهداية وللرحمة معه، كما قال تعالى من هذه الآية قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة قد جاءكم بينة هذا القرآن يحمل البينة الواضح الذي ما بعدها بيان. العقيدة مبينة موضحة مكشوفه ثم في طيها هداية للبشرية لكل ما ينفع في الدنيا والآخرة ثم يحمل هذا الكتاب في طيه مع البيان والهداية يحمل الرحمة العامة والخاصة حتى الكافر إذا عاش في دولة القرآن يعيش مطمئنا يعيش سعيدا هو واسرته وهو وامته بدون فواحش ولا منكرات بل يعيش تحت راية الخيرات والبركات يعيش آمنا على دمه وعلى عرضه وعلى ماله اذا قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ثم يقول اللي كذب هذه الايات التي جاءت حاملة للأدلة البينة الواضحة حاملة للهداية حاملة للرحمة من كذبها وعارضها وعاندها ما في احد في الدنيا الله منه ومن الله من كذب بايات الله وصدق عنها يعني أعرض عنها وصد الناس عنها وقد بينا معنى الصدوث في الآيات السابقه في الدرس السابق ثم بعد هذا بين موقف هؤلاء المجرمين الذين كانوا في عهد رسول الله وما زالوا حتى الآن ما زال المجتمع القرشي الكافر العالم يمثله موقف من هذه الآيات البينات ومن هذه الهدايا ومن هذه الرحمه موقفهم ايش موقف المعارض المعاند المحارب المضاد المعاكس فقال ماذا ينتظر هؤلاء هؤلاء المكذبون ماذا ينتظرون نص بقوله هنا هل ينظرون الا ان تاتي الملائكة الملائكه او ياتي ربك او يسيئ بعض آيات ربي فلازمها ثلاثة, ثلاثه امور الذين يعاندون ويعارضون هذا و... هذا الواحد. هذا الكتاب العظيم ما ينتظرون الا احد هذه الامور الثلاثة او ينتظرونها كلها فقال هل يغرون وهل هنا نافية لان ما وهل وان إذا أتت بعدها إلا فتكون نافية هل ينظرون إلا أنسات يوم أي ما ينظرون إلا أسيان الملائكة ليتت الملائكة أولا ساتيهم عند الموت ولو ترى إذ يتوفق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأطبارهم نصال الله العافية وضربت الملائكه لا إله إلا الله هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة عند خروج الروح أو قبل خروج الروح ينصدرون العذاب أو إذا نجوا من العذاب الدنيوي ما ينجون من العذاب عند خروج الروح وكذلك من نزول الملائكة التي تحدق بهم في عرصات القيامة كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أن الله سبحانه ينزل وتنزل الملائكة وتصب بالخلائق او ينتظرون نزول الله عز وجل لفصل القضاء كما اخبر الحق سبحانه وتعالى ان الله ينزل في ظلل من الغمام ما ينزرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تنزل الملائكة مع الحق سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا سبع صفوف ملك واحد يصف الخلائق كلها فكيف سبع صفوف من الملائكة الجن والانس مجمعون مجمعون وثم ينزل الصف الاول من سماء الدنيا ويحدق بالمخلوقات نصر الله العزيز وثم الملائكة السماء الثاني ويحدقون بالصف الثاني. ثم الصف الثالث من ملائكه السماء الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السبع صفوف تحدث بالخلائق ثم ينزل الحق سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام كيف ذلك ما ندري يجب ان نؤمن بان الله يجيب وينزل سبحانه كما قال الحق سبحانه وتعالى ها وجاء ربك والملك سقفا صفا وفي الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن يهوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الله هذه الصفات إخواني موقف السلف الصالح منها هو الإيمان بها وتسليم كيفيتها للمولاد لأن هذه أمة أمة الوسط فالناس وقفوا من الصفات موقفين. الموقف الاول سلبي والثاني ها في تفريط والثاني افراط فجاءت الامه الوسط فهناك طائفه من المعتزله والجهمية نسخوا الصفات عطلوها وحرفوها فقالوا ينزل الله ويجيء الله يجيء عذابه وينزل الله الى سماء الدنيا تنزل رحمته والسوى على العرش السولى كأن من قبل ما كان مستولية تعالى الله عن قوله مولون كبير ورحمة الله معنى توابه ويد الله قدرته وهكذا مصح كل سماسه وجاءت الطائفة الثانية على العكس على الطرف النقيد وشبه الله بخلقه قالوا ينزل كنزولنا ويجيء كمجيئنا ويده كيدنا وقدمه كقدمنا فعلى الله عَنْ قوله مولوه السبير فجاءت الأمة الوسط والله رد على هؤلاء وهؤلاء وأثبت الأحقية للأمة الوسطية فقال سبحانه ليس, ليس كمثله شيء ورد على المعطلة والمحرفة وهو السميع البصير فالأمة الوسط تؤمن بما جاء عن الله في كتابه وبما جاء عن رسول الله في سنته وتؤمن بالصفات حقيقة لكن كيف؟ ما ندرس تؤمن بالصفات كما تؤمن بالذات فالجميع يؤمن بالذات بذات الله بأن لله ذاتا كيف ذاته الجميع يقول الله أعلم فكذلك نقول هذه صفاته كيف الله أعلم الله قال السميع أثبت السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة وأثبت النزول وأثبت المجيء وأثبت الحب وأثبت الغضب وأثبت سبحانه العجل وأثبت الضحك وأثبت الرحمة وأثبت سبحان الله هذه الصفات نثبتها لله وكيف هي ما ندري إذن هذه الامه اخذت الوسطيه وكذلك جعلناكم امه وسط اي خيارا عدولا ووسط بين المفرطين والمفرطين ففي الانبياء مثلا نجد النصارى غلوا في عيسى واثبتوا له الالوهيه وقالوا ابن الله وقالوا هو الله كذا واليهود فرطوا فقالوا هو ابن زينة وقدسلوا الانبياء بغير حق وحاولوا قتل عيسى وحاولوا قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسمموا الشاة وجاءوا بالرحل ليرقوه على رسول الله فكانوا مفرطين هؤلاء فرطوا هؤلاء افرطوا وهؤلاء فرطوا فالامة الوسط قالوا افضل امة واخي الامه واشرف الامه والسلسله المباركه الطيبه هي سلسله الانبياء والمرسلين ما الهوهم ولا كفروهم او سبوهم ولعنوهم او قتلوهم بل امنوا بهم جميعا وقالوا انهم من سلك, من سلك الصفوه المباركه التي اختارها الله ليكونوا سفراء بينهم وبين الله عز وجل بين خلق الله بين البشرية وبين الله كذلك ايضا سبحان الله في الطيبات وفي الخبائث فالنصارى اباحوا الخبائث فاكلوا الخبائث اكلوا الخنزير واكلوا الضفادع بتعرفوا واحد المطعم هو في البوليبار ده ايش الجري الجري كذا واكلوا الميتة فالميسة الدجاجة اذا لويت لها رأسها او قتلت سباقها هم يأكلون يأكلون الميسة فأحلوا واليهود حرموا على انفسهم الطيبات ما حرموا على انفسهم الابن وحرموا على انفسهم البط وحرموا على انفسهم كثيرا مما اباح الله احل من الطيبات وحرموا حتى ما نبحه المسلم ما يلمحوا المسلم المسلمون عندهم حرام فجاءت أمة الوسط واحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخلق هذا في باب الطيبات في باب أفعال العباد كانت الأمة أخذت الوسط فالمعتزله قالوا العبد يخلق أفعاله فجميع الأفعال التي يفعلها الإنسان هي من خلقه هو فجعلوا مع الله خالقا هل مع الله خالق؟ هل من خالق؟ غير الله؟ لا لا ألا له الخلق والأمر فجعلوا مع الله خالقين وبالتالي يكون لأن الخالق هو الاله وجاء الآخر وقالوا وهم الجبرية قالوا الجميع ما يفعله الإنسان فهو من الله وليس الإنسان في شيء فالإنسان بمنزلة الريشه في محب الرياح فالله هو الذي يقلب هذا الانسان فاذا صلى فالله صلى واذا حج فالله حج واذا اعتمر فالله اعتمر واذا تصدق فالله تصدق ويلزم وقا واتدل بقوله ما رميت اذ رميت ولكن الله هرم وعليه حتى الفواحش والعياذ بالله ما فعلها الانسان وانما الذي فعلها فتعرض الله عن قولهم علوم كبير فجاءت امه الوسط وقالوا هذا العبد خلقه الله وخلق له قدرة وخلق له ارادة وخلق له مشيئة وخلق له كل ما هو في محتوى خلق له السمع وخلق له البصر وحمله المسئولية له قدرة اكسبه اياها الله وله ارادة اكسبه الله اياها وله اختيار يفعل ما يريد هو سب له كل شيء هو المسئول كذلك لمن شاء منكم لمن يستقي. شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء فالله جعل لك مشيئه وجعل لك قدرة وجعل لك اراده واكسبك اياها فانت طليق حر تفعل ما تريد ابزا فخلق جسمك وخلق كل ما عندك واكسبك اياه فانت المسؤول عن كل افعالك هذه امه ايش امه وسط وكانت الوسطيه ايضا في باب الوعيده في باب الوعيد هذه مختلفات في العقيدة لا بد منها إخواني ولذلك استطرتها لأن المقام يقتضيها في باب الوعيد المعتزلة وكذلك الخوارج قالوا جميع ما يفعله الإنسان من معاصي ومن المعاصي الكبار من جرائم كبار إلا ويخلد صاحبها في النار. زنيت انت مخلد في النار سرقت انت مخلد في النار غلظت انت مخلد في النار ظلمت انت مخلد في النار نذت انت مخلد في النار وهكذا خلدوا اصحاب المعاصي الكبار فقالوا من فعل كبيره فهو مخلد في النار كل الكبائر من وقالوا من حكم في المحكمه برشوه, برشوة اخذ الرشوه وحكمها لصاحب الرشوة حكم بغير ما انزل الله قالوا هذا كافر ولو ولكان ممن يعني حكم بالرشوة هو يؤمن بالله ويؤمن ويحكم بغير ما انزل الله ولكن جاءت الرشوة فحكم بالرشوة حكم بغير ما انزل فقالوا نحن نقول كافر ولكن ليس مخلد منه قالوا مخلد فينا جاء المرجع وقالوا جميع ما يفعله الإنسان من كبار زنا صريقة شرب خمر كذب ذيبة كذا من المعاصي الكبار لا يعاقب ولا يحاسب عليها ما دام مؤمنا ولا يضر مع الإيمان شيء ما دمت مؤمنا إيمانك مثل جبريل وميكايل ولو كنت أفصق البشرية ولو كنت أخذ البشر فأنت مؤمن إيمانك مثل إيمان الأمرياء وموصلين مثل جبريل وميكايل وإصرافين هكذا قالوا فهؤلاء مجرد عنده ايمان ولو لم يمتق بالشهادتين او مجرد نتق بالشهادتين يفعل ما يريد لا يعاقب وجميع قالوا جميع الايات الواردة بالوعيد في الكتاب العزيز انما هي صهيب وتغويب اما اثر لها لا ما يعذب صاحبها ولا يحقه علىها فجاءت امه الوسط وقالوا قالوا, قالوا المعاصر بما دام الانسان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو مؤمن هذه تحفظه من الخلود في النار. ولكن اذا زنى او سرق او شرب الخمرة او تعامل بالربا. هذا يدخل جهنم. ممكن ان يلحقه الوعيد. ويدخل جهنم. ويحكم الله عليه بما شاء من العذاب ثم سلحقه الشفاعه ويخرج من النار والايمان يزيد بالطعاف وينقص بالمعاصي. هذه امة ايش? امة الوسط. والذي ياخذ الرشوة على الحكم ما دام يؤمن بالله ويعتقد ان القرآن هو الواجب حكم به. كما نقول دائما التقسيمات الاربع. نقول الذي يحكم بغير ما انزل الله لا يخلو من اربعه مسائل. اذا اعتقد ان القوانين الوضعية افضل فهذا كافر. اذا اعتقد انها مساوية للقرآن وسهي صالحة ايضا فهو كافر. واذا اعتقد انها ان القرآن افضل ولكن حتى القوانين جائز, جائز الحكم بها وإن كان تستبع هذا كافر لكن إذا أعتقد أن الواجب هو الحكم بالقرآن وأن الذي يحكم بها بما أنزل الله فهو كافر ومع ذلك حكم برشوة أو بوسيلة أو بأخرى فنقول هذا كفر دون كفر كما عليه جميع المفسرين ابتداء من ابن جرير الطبري إلى آخر مفسر وهذه عقيدة السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هذه قمة الوسط وكذلك كانت لهم الوسطية في أصحاب رسول الله فجاء مثلا الروافد وقالوا الروافد أن له علي بن أبي طالب ورفعوه فوق قدر <تصفيق> ورئيسهم هو عبد الله بن سبأ. أراد أن يفسد الإسلام كما أفسد اليهود إنه يهودي حصله يهود أرادوا أن يفسد الإسلام كما أفسدوا من قبل النصرانية باتتباق العلماء وبالتاريخ بالتاريخ على أن الذي أفسد الدين النصراني هم اليهود فأرادوا أن يفسدوا الإسلام كما افسدوا اليهودية كما أفسدوا النصراني فأله ومنهم من اعتقد أن علي بن ابي طالب ومن تناسل منه الى اخر الى العسكري هذا الذي يطلب يعني الاثنى عشر خليفة يعتقدون فيهم العثمة وهم كالانبياء والمرسلين يعني رفعوهم يعني عطوهم حق العثمة مثل الانبياء والمرسلين او مثل الملائفة المقربين غلوا في اصحاب رسوله وين كفروا كثير فجاء قبالتهم الخوارج وكفروا جميع من أرسك معصيه وكفروا علي بن أبي طالب قالوا إنه قد سل الكثير الكثير من الصحابة وما قد سل ولا كافرة واحد في خلافتي قال وكفروا وكفروا معاوية وهكذا فجاءت الأمة أمة الوسط وتوسطت في علي بن أبي طالب ولا في معاوية قالوا علي بن أبي طالب صاحب من أصحاب رسول الله وخسنوا رسول الله وهو من أفضل من خلفاء الراشدين ومن العيون عيون الصحابة رضو الله عنه لكنه ليس معصوما وليس الها ولم يغلط جبريل كما ادعى بعضهم ان جبريل غلط كان سبيل ليش لعلم ابن عبي طالب ولكن غلط جبريل ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول لا بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صفوة البشرية في هذه الامة افضل الامة هم أصحاب رسول الله هم عيون الاولياء على الرقم الرقم الاول من اولياء الله هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا مبشرين بالجنه فليسوا, فليسوا كافرين وليسوا معصومين معصومين فهم إذن لا حاجة الإطالة في هذا الميدان ميدان العقيدة ولكن إن شاء الله ربما بمجرد ما ما يتيشه فيما يستصد العقيدة إن شاء الله نحاول أن ننص عليه ليش؟ لأن بعض الأسئلة من إخواني للطلبة يطلبون أن يكون درس في العقيدة دروس بعد الدروس أن تكون خاصة بالعقيدة نقول يعني ممكن أن نعمل هذا ولكن استزلنا إن شاء الله أننا من خلال التفسير كل ما جاء جاءت فرصه للحديث عن العقيده لنتحدث عنها ان مثل هذه نعم يقول حق سبحانه وتعالى بعد هذا هل ينظرون هؤلاء الذين عاندوا وعارضوا الاسلام وحاربوه وكذبوه هؤلاء ماذا ينتظرون قال ما ينظرون الا احد هذه الامور هل أو ينظرون هذه ينتظرون هذه الأمور كلها هل ينظرون الا ان تاتي يوم الملائكه او ياتي يا ربك لفصل القضاء أو ياتي, او ياتي بعض ايات ربك هذا البعض من الايات باجماع المفسرين هي طلوع الشمس من مغربها او ياتي بعض ايات ربك وهذه, وهذه الايات هي ما يسمى بأمارة الساعة وأشراطها إذا جاءت أشراط الساعة وخصوصا كما قلنا طلوع الشيطة المغربية يقول وجل أو, أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ما معنى الكلام يعني هاي بعض الآيات التي هي من علامات الساعة ومن اشراطها ومن أمارتها إذا نزلت هذه الآيات توقف كل شيء ولو أن الكافر أعلن الشهادة أو أن العاصي أعلن التوبه يقبل لا يقبل كما قال سيدنا رسول الله كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ما تقوم تطلع من هنا بل يقول الله ارجعي تطلع من هنا قال فاذا راها الناس امنوا جميعا امن من عليها وذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل ما كنت مؤمنا الان لا امل او كسبت في ايمانها خيرا كانت مؤمنا ولكن الان ارتكبت معاصي زنت سرقت لاط يعني ربط يعني كثرت من معاص يعني من المعاصي ثم لما رأى هذه العلامة علامة الساعة رأى طلأشس المغرب وإذا تعلن تسوبا تنفع ولو انها كانت مؤمنه ما تنفع لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان الاختياري الطوعي أن نؤمن عن رضا وعن اقتناع أن نقبل المجيء الى الله أن نقبل أن نكون عبيدا لله برضانا باختيارنا أما حينما تطلع الشمس من مغربها يصبح الايمان قسريا قهريا مثل ايمان فرعون فرعون لما غرق لما غرق ورى الموسى الحمراء اشقال امنت امنت اشقال الله الا لنا فلما ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين اشقال الله وقد عصيت. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما يقبل فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية اقسم بالله العظيم لقد رأيت جثته في مصر محنطة مصداقا لهذه الآية وجميع من يذهب إلى مصر يذهب للمسحف ليرى فرعون وكل من زار مصر فيكم من زار مصر ولا لا ما فيه والله نظرس مصر ورئيس جثس في العود نعم فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا فكذلك هنا حينما تطلع الشمس من مغربها ما ينفع ايمان ما تنفع توبة ما ينفع دي ليش لان الله اختبرنا وامتحننا وامرنا بانه من عن طواعيه انت تبغي بيدك بالغيب تؤمن بالغيب ما شفت شيء تؤمن بهذا القران وتؤمن بالرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالبعث والنشور وتؤمن بالقضى والقدر وتؤمن بالجنه والنار وتؤمن بالصراط والميزان والحوض وسامن بكل ما اخبر به القران في الماضي والمستقبل والحاضر وسمن بالملائكه المقربين والانبياء والمرسلين والكتب المنزله من رب العالمين غير اما حين ما ترى قائما هذا ايمان الحمار ايمان البقره حين ما ترى التفره تامن بالذق كذا ولا ويتجهل كل شيء للذب هذا ايمان لا مو ايمان يقول عليه الصلاه والسلام ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانه لم تكن آمنة من قبله أو كسبت في إيمان آخر هذا الحديث صحيح مسلم ما هي رسول الله قال طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة هناك علامة الساعة بل أرسلنا نذكر الكبار كبارها أما الصغار فيحادة وكثيرة من كبار علامة الساعة وأمرت الساعة خروج الإمام المهدي هذه مقتطفات يعني على هذا تكون لكم إلمام بها الإمام المهدي هذا الإمام ورد فيه ورد فيه أحاديث صحيحة وأحاديث حسان وأحاديث ضعيفة ولكن نحن نازل بالحديث بالحديث بالحديث الناس بالاحاديث أحاديث صحيحة ويكفي أن الناس بواحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل يوافق اسمه اسمي يوافق رجل من اهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابيه اذا اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو؟ محمد, محمد بن عبد, عبد الله ايه هو محمد بن عبد, عبد الله وهو من اهل بيت رسول الله قل يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا الامام المهدي يصلي من ورائه عيسى عليه الصلاة والسلام ويقول امامهم منهم ويخرج ان شاء الله بين ها بين ال ال ال المقام وبين الحجر هناك يعني هناك يخرج أما عيسى فهو العلمة الثانية فهو عيسى عليه الصلاة والسلام وردت فيه أحاديث وهناك من ألف تألف خاصة يرد على المنكرين لعيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه مرفوع وأنه سينزل وأن وإنه لا علم للساعة وفي قراءة متواجره وانه لعلم للساعة وإن الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته لكن الم... ما يقول قادياني أعداء الدين الملاحدة القادي... القاديانية الذين يؤمنون بأحمد القادياني ويقولونه رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكفار أكثر من النصارى واليهود هؤلاء يقولون إن هذا الإمام هو أحمد القادياني أما عيسى فيقولون إنه قد مات ويستدلون بقوله سبحانه إني متوفيك قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ولكننا نقول معنى متوفى أي نام الله القى عليه النوم وكان النوم عميقا شبيها بالموت فلذلك أطلق على الموت أعلى على, إيش؟ على النوم التوفي هو الذي يتوفاكم بالليل هو الذي يتوفاكم بالليل اذا اني متوفيك اي ملقي عليك النوم ثم رافعك اليه وما قتلوه يقينا وما قتلوه للهداء انهم قتلوه ودخلوا فعلا لقتله ولكن الله ألقى الشبه على المنافق الذي بعه وقال لهم هو هنا فلما خرج ليعلمهم بذلك وإذا بالله يلقي شبعه عليه فيقتلونه وعندما يدخلون يجدون لا شيء وقد رفع فيتساءلون إذا كان هذا الذي قتلناه هو عيسى فإن صاحبنا وإذا كان صاحبنا هذا هو هذا فإن عيسى قال وما قتلوه يقينا برفع بر الله ولكن شبه لهم ولكن وما قتلوه يقينا برفع بر الله ولكن شبه لهم مفهوم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فهم ما عندهم يقين قتلوه من الامر الشبه عليه والله اعلم عليهم سبحان الله واستغفر الله سعى وجل هنا اقول وردت احاديث في ان عيسى عليه الصلاه والسلام قد رفع منها قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيديه لينزل لي. لينزل فيكم ورد الصحيحه فيكم ابن مريم ابن مريم يكسر السليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ما يبقى لا يهود ولا نصارى الجهاد في سبيل الله وحدث ايش الحجر والشجر ينادي المعركه طويله ان شاء الله مع اليهود ما تنتهي ولو الصلح ما عنا صلح مع اليهود رسولنا ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا خلاص والرد على رسول الله نعملهم الصلح فيصل ما فيصلح قال ويضر الجزيه ويفيد المال افاضه ويفيد المال افاده حتى لا يقبله احد المال فايض والخيرات فايضة ويبقى اربعين سنة في الارض في الحديث الصحيح اربعين سنة كيف عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بيش بشريعتي هو لا بشريعتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه لا نبي بعده قال عليه الصلاة والسلام وقول الله هو النبيين. فوحينما ينزل لا ينزل نبياً ينزل كأحد من من أمة سيدنا محمد. وأنا قلتهم مراراً ومراراً الطبق يتجحد مع بعضهم وكيد حجهم. يقول شكون شكون واحد افضل من صحابة رسول الله موش صحابي هو افضل من صحابة رسول الله. أنت كيد حج مع بعضهم أشكون هذا هو افضل من الصحابة هو صحابه صحابي هو أفضل من الصحابة وعمره من الصحابة على رسول الله. إشكون هذا. واحد قالوا لا انسلا هكذا فنحن نعتقد ان عيسى عليه الصلاه والسلام قد رفعه الله وينزل ويحكم بشريعه سيدنا محمد ثم هو الذي إن شاء الله هو الذي سيقتل الدجال والدجال هو الملك ملك اليهود الملك اليهود اللي كينصدره ويزوجه هو الدجال أتباع الدجال هم اليهود والنساء والأرب ومن يخرج الدجال وهذه العلامة ثالثة من يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح والحديث الترمذي يقول يخرج الدجال من المشرق من بلد يقال له خراسان في الترمذي بسند صحيح في إجمع الأهل الحديث بلد يقال لاخرج وخلاصه الان في, في العراق من هناك سيخرج الدجال انظروا الترمذي في باب الكتاب ويمكث الدجال هذا في الارض اربعين يوما يوم الاول كسنه واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعه وسائر أَيَامِهِ كَأَيَامِكُمْ قَالوا يا رسول الله كيف نصلي هذا اليوم الأول كسنة كيف نصلي تقولوا صحابة الله يعليم يعني أحرص بي يقولون ايش على الصلاة قالوا اقدروا لها بان اقدروا العصر شحال مثلا كان. كم كان. تقول كم ساعات او اربعة ساعات سبحان الله كم بين العشاء والمغرب ساعة ونصف كم بين الصبح والشروف ساعة ونصف ما جلا قدروا لها وهكذا ويبقى قلنا يبقى ربعين يوم وجميع الارض تفحى الكرة الأرضية كلها وهذه الوسائل هذه الوسائل الموجودة الان من طائرات ودبابات وإلى آخره كأنها وسائل موفرة لمن للتجاء للتجاء لأنه ما يمكن يطوف في هذه المدة القصيرة الكرة الأرضية كلها إلا الوسائل ويقول ما من بلد لا سيدخله إلا مكة والمدينة على أنقاضها ويقول على أنقابها وهذا من معجزات أحاديث رسول الله. ملائكة يحرسونها، يحرسون مكة ويحرسون المدينة. ما يدخل مكة ولا المدينة. على أنقابها. شو الأنقاب؟ هي الأنفاق. وهذه الأنفاق ما كانت موجودة إلا الآن. على ملوان. تمشي المكة الآن كلها أنفاق. اللي حجج يعرف. وفي المدينة فيها أنفاق. ويقول لما يوصل إلى المدينة يوقف من من جبل احد وثم يمنع يمنع من دخول المدينة وثم الزلزل ويخصب بالمدينة ثلاث مرات من الزلزال وكل كافر أو منافق لا يخرج ليش عند الدجال لأن المدينة كالكيل صفي وتنقي هذا الدجال الدجال هذا أولا يدعي الولاية ثم يدعي النبوة ثم يدعي اللهور ومكسوب عينيه كافر بحروف قطعة وهو أعور والرسول صلى الله عليه وسلم يدقق في بسمه ويقول لعينه عين أعور ربكم ليس بأعور يقول ربكم ليس بأعور وهو اعور عندكم مش بتكون. ها ويقول عليه الصلاة والسلام وإحدى عينه طافية خرج من الحنبة مرجبا ويقول السماء امطيري فتمطر ويقول للارض امبيتي بيتي فتنبث ويق يق الرجل ويحيي يعني سبحان الله شعوذة خوارق والان حينما نرى نحن هذا نقول هذا ايش ولي من اولياء خلاص شكون ولي الله اشكون ولي ما هي علامه الولي الله عرف علامه الولي حنا عندنا الولي شنو هو اللي كينزل الجدا هذا ولا لا. ولا تيلولاد واللي شاف المرضى هذا عندنا الولي وهذه معاكسة القرآن اللي يطغى البوهالي ويطبل منها ويغيث وليا وبالشجيه في الشمس ها وبالفنر في النهار نقول هذا ولي من اولياء الله سبحان الله واعتقد ويخصن نفسه في الجسم كله بالله هذا كفر ليه لان الله عز وجل عرف لنا الولي واطى علامات اشقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يزينون يزينون هيدا الذين يعطون الاولاد هيدا الذين يشون المرضى هيدا قال الذين امنوا وكانوا يتقون اذا شفت نسخه قرانيه مقتدم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله واعماله وعقيدته وحياته هذا هو الورد ما كان لا ينزل الشتاء الله من البحر ولا يمشي على الماء ولا يطير في الهواء هو الشيطان كيف يعني حتى له الشيطان ولي لا حول اذن شنو على الولي شنو شوف كتاب الله وشوف حاله شوف عمله وحياته وشوف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا شفت ان عملته بكل اصل شد هذا الوليد والا ولو عنده القبه توصل حتى لين لو قال شيء ما كي كتاب الله وسنه الرسول لا شيء ها أنتم سأرون الخوارق لا تدلوا على الولاية الخوارق لو كانت تدلوا على الولاية لكن الرأس العولية شكرا هو هو الدجاع ونفسكم الرأس الشيطان تسكلم معه الله ولا لا تسكلم معه الله كيف في القرآن ها ما قال له قال يا ابن يسو ما منعك ها لما خلاصوا بيدي ها أنت سيكبر سم... هذي كلام الله معه مع الشيطان ولا لا نفعو ومعه من كان مع الملائكة، مع الملائكة، وفين؟ في, في الجنة، مع الملائكة، جبريل جلس هنا وش قدام جبريل وميتان وسرا في، وفين؟ في الجنة، في الجنة،, الجنة. نفاق؟ على، خصنا العمل، أوامر الله تبارك، نواهي الله سنه، ما قال الله سمعنا وأطعنا، ما فيش هذه خلاص، هذه واحدة تدل على ذلك. خمسة مليون على مسلولي ولا لا؟ إن أولياؤه إلا المتسقون بلحظ أي وإن <تصفحين> هنا نافية أي ما أولياؤه إلا المتسقون أهل المتسقون متسقون شنية امتثال الأوامر ومشي ذاو شوف قلبه نعاشي نعم قلنا من علامة الساعة هدم الكعبة وصلى الله العافية لا يبقى حجم ويهدمها رجل من الحبشة ذو السويقتين يعني رجل اقصصرين وغللطين وبعدنا عن بعضهم كي مش مفركة ويهدمها حجرا حجرا هذا كلام رسول الله حجرا حجرا وارد في الحديث انتم تنسى الزبابون في هدمها في حديث أيوة. ومن علامة الساعه ايضا يجو مجوج يصلتهم الله سبحانه وتعالى في الأرض فيعني في يشربون المياه مياه الأنهار ومياه العيوب ويوسأ سنوات الأشجار يلكلون كل شيء والعياذ بالله جائحة في الأرض فيدعو عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام فيصلت عليهم مرض يسمى النغر فيموتون وحتى تنتين الأرض بهم ويدعوا عيسى عليه الصلاه والسلام يعني تنزل أمطار واتطهر وتنقل أرض وتجربهم إلى البحار من كثرة الأمطار سبحان الله إنه يزوجه ومجوج زيد يفسدون في العرب يفسدون يدخلوا خلاص ثم أيضا من علامة الساعة الدخان ما ندري كيف في الحديث الصحيح يقول بادروا بالأعمال يستل يعني عملوا الاعمال الصالحه قبل نزلت هذه السته ايش هي؟ طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وهو ليس احدكم هي الموت وثم وامر العامه اخيه مشاع قل بدروا بالاعمال الصالحه شدوا واجتهدوا قبل هذه الايه هذه الشيء يقول الدخان وثم رفع القران صلى الله عليه وسلم يرفع لأنه من عقائد السلف أن القرآن كلام الله الله تكلم به وأنه غير مخلوق لان كلام الله غير مخلوق وش مخلوق؟ ما مخلوق ما تكلم لست خلق كلام؟ كل أن تخلق deste ويست الخالق شوه خلقو فيك الله خلقو فيك والله وصفاته غير مخلوق الله وسفاته الله ذاته غير مخلوق وسفاته غير مخلوق فكذا نفس الشيء نعم فكلام الله يقول منه بدا وإليه يعود ففي الحديث يسرع على كتاب الله خلاص يجيب مقفع لي... ليله حتى لا يبقى في المصحف منه حرف ولا في القلوب منه آية صلى الله عليه وعلى آله الله قم في الصباح ولا بذكر ولا الحمد لله رب العالمين ولا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص ولكن ساعة لا تقوم بالله على الاشرار الخرق. على شرار الخلق ثم الدابه إذا قال قالوا عليهم إذا حق العلاء العذاب مثل العذاب قال واذا اخرجنا لهم من لهم دابه من الارض تكلمهم دابه تكلم الناس وورد في الحديث انه يتسم الناس على خراطيمهم الناس المؤمن والكافر يظهر والمنافق يظهر بمجرد ما يردبه يعني تتعكس علامة على وجهه وعلى أنفيه يعرف يعرف هالمومن عمتال العلامة وثم طبع الشمس من مغربها كبه في الحديث الصحيح أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقرأت الله سؤال الآية التي نحن بيصادة تفسيرها ثم أيضا العاشر من الآيات من خروج النار من المشرق فتحشرهم من المغرب تقيلوا معهم حيث قالوا وتبيتوا معهم حيث باتوا ما ندري كيف ثم ثلاث خصوفات خصفهم خصف بالمشرق وخصفهم بالمغرب وخصفهم بجرزيرة العرب اذا هذه عشر آيات أو أكثر كلها وردت فيها أحاديث صحيحة صحيحة جدا جدا قلنا أو ولا ينفعوا لم تكن أعمرت مقال أو لم تكن, كسبت لم تكن كسبت في إيمانها خيرا أي ثوبة لم تكن كسبت في إيمانها خيرا ينزل معارضة وثم أرادت أن تتوب تقبل ثوبة ما تقبل ثوبة أو كسب إيمان آخرة قال الله عز وجل قل انتظروا قل يا نبينا لهؤلاء المعارضين لهؤلاء المعاندين لهؤلاء المحاربين لهذا الدين قل لهم انتظروا وإذا كنتم منتظرين فنحن منتظرون عذابكم ونهايتكم ان شاء الله قل انت انتظروا لتزيد قل منتظرون ثم بعد هذا قال سبحانه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء الدين واحد الانبياء كلهم جاءوا بدين واحد لا اله الا الله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات أبوهم واحد وأمهاتهم <تصفيق> الله يعني منزل هذا الدين من هو رب العالمين والأنبياء سبحان الله مصدر واحد لكن المناهج مختلفة لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج، الصلاة واحدة، ولكن تختلف في كيفيةها. الزكاة مفروضة على الجميع، ولكن تختلف في كيفيةها. تنتسوييد، توحيد الألوهية، وتوحيد الروبوبيا، وتوحيد الأسماء الوصفة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالأنبياء، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيم... أصول الإيمان واحد، لكن تختلف في بعض الأشياء. ما هو؟ الدين واحد. ان الدين عند الله سواء الذي نزل على نوح حتى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك يا نمية وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى انا قيم الدين واحد ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه وهنا يقول سبحانه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسه منهم في المراد بالتفرقة هنا او الاشاره الى من الى المشركين لانهم كانوا مشتتين كانت لهم الهه كانت لهم عقائد كانت لهم طقوس مختلفه لكل قبيله اله لكل جهه معبود ومفرقين مشتتين كلا. وكذلك اليهود كانوا موزعين مش مذاهب وعندهم احزاب وعندهم طوائف وعندهم جماعات باخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك النصارى كذا لنا النصارى كان عندهم ايضا طقوس وعند عندهم يعني حسب ما جمعوه كما يحكي اللديده يقول 73 يجي ولا انجيل يوافق الآخر من ثلاثة وسبعين سبحان الله كلها مجلسة لنها ما كتبت إلا بعد رفعه عيسى عليه الصلاة والسلام بمئة سنة بعد مئة سنة من, رفعة عيسى <تصفيق> من رفع عيسى عليه الصلاة والسلام كتبت هذه الأناجيل هي لا تمتهم إلى الحق بشيء نعم هم مفرقون ومهز وتعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سرقت اليهود على احدى وسبعين ميلا وافترقت النصارى على اثنى وسبعين ثم يقول وستفترق امتي اذا هذه الايه نازلة في المشركين واليهود والنصارى وهذه الامه فهذه الامه اذا هي توزعت وتشتتت وتمزقت وصارت مذاهب وصارت احزابا وصارت فرقا وصارت طوائف وصارت جماعات فالاية نازلة فيها فهذا امر من الله لرسوله بان يتضرع والولاء والبراء ركن أساسي في هذا الدين. يعني يتبرأ من هذه الأمة المشتتة. قال من الذين فرقوا دينهم. واصبح قائد. هذا عقيد. هذا عنده عقيدة. هذا عنده, عقيد. عنده عبادة. هذا عنده. هذا تقوس. هذا تقوس. هذه الجماعة. هذا أذكاره. هذه أذكاره. هذا كاد أذكاره. وكل يترد الآخر ويعاشص الآخر. ويفصق ويمدعه. أشهد أمه. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم. ها? شو ما ان الذين فرقوا دينهم اي جعلوا هذا الدين فرقا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا شيعا مزعي مشتتين وكانوا شيعا يقول لست منهم في شيء معنى لسة اي تبرع منهم واعلم ضراءتك منهم وعداوتك لهم او لست ولسة منهم في شيء اي لست من هدايتي في شيء خلاص الهداية بيد من؟ بيد الله كان الله عز وجل يقول له خليهم خليه سريع انتم منهم في شيء اي مكلف بعقوبتهم وبعذابهم وباستصاله تركهم لي جميعا لما الله لا إله إليك سبحان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين